صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقالوا لي لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن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 يتيناهم الكتاب يدلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا بَنِي اذكروا نعمتي التي <سؤال> أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين <سؤال> <مصدق> يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدن ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون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 قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أطره إلى عذاب النار وبأس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل رَبَّنَا ربنا تقبل من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 التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم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 في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني يا بني إن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 قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل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 ولا تسالون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا يهودا او نصارى تهتدوا قل بل ملت ابراهيم حنيف وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما ما أزل إلا وما أزل إلا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من رب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 جُنَّا فِي اللَّهِ وَمُرَبْنا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا